وقفنا عند قول السيوط رحمه الله أو سببا أو مانعا شرطا بدأت الوضع أو ذا صحة أو فاسدة ماذا في تقسيم أو في ذكر الأحكام الوضعية تكلمنا في المرة السابقة على الأحكام التكليفية وقلنا إنها خمسة على المشهور وزاد ابن السكي خلاف الأولى تبع لامام الحرمين الذي ذكر هذا القسم وشهره وقلنا إن الصحيح أن خلاف الأول ليس قسما مستقلا وإنما هو داخل في الكراه فتارة يوصف بأنه مكروه أو يكون درجة من درجات المكروه لكن درجات المكروه متفاوتة بعضها أشد كراها من بعض وكذلك السنة درجاتها متفاوتة بعضها أشد كديه من بعض وقلنا إن هناك بعض المباحث النفضية التي تتعلق بالفاظ النظم ومخالفته لمتن جمع الجوامع حد مع شرح السيوطي قال السيوطي رحمه الله إن خالف الخطاب فعلا ملتزم فواجب قلنا أن هذا أول شيء غيره السيوط وفيه فيه نظر لأن الصباح يقول فاجاب كما قال فند أو أن يسير على التسامح في جميع العبارات يقول فمندوب ومكروه ونحو ذلك وأما أن يبدأ بقول فواجب ثم يقول ند وتحريم وكراهة فهذا فيه تسامح غير مضطرد يعني لم يضطرد في عباراته فيكون فيه نظر من هذه الحيث. السيوط رحمه الله يقول إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أو لا فندب أو جزم تركا فتحريم وإلا وورد نهي به قصد خص فكره أو فكر فضد لولا وإذا ما قيرا إباحة وحدها قد قرر جمع الجوامع قال فإن اقتضى الخطاب الفعل فإن اقتضى الخطاب الفعل, اقتضى الخطاب اقتضاء, الفعل, اقتضاء, الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب عبروه فإيجاب هو الصواب وهو الموافق لتقسيمات الخطاب من حيث إنه صفة لله عز وجل وتغييره لا مبرر له عند السيوط قال أو الترك, أو الترك جازما فتحليم أو غير جازم بنهي المخصوص فكراها أو غير مخصوص فخلاف فخلاف الأولى أو التخيير فإباح يعني فخطاب التخيير فإباح السيوط يقول وقولي وإذا ما خيّركلمنهاج أصوب من قولي جمع الجوامع أو التخير يعني جمع الجوامع قال إن اقتضى التخير فإباح يقول السيوطي قولي إن اقتضى قولي وإذا ما خيّر إباحة يقول خيّر أول من أصوب من قول جمع الجوامع أو التخير عطفا على ما تقول اقتضى إذ الاقتضاء في الإباح لأنه لما قال إن اقتضى الخطاب الفعل أو اقتضى الخطاب الترك أو اقتضى الخطاب التخير إن اقتضى الخطاب التخير لما تقول اقتضى الخطاب الفعل, الفعل أو الترك أو التخير فأنت عطفت الترك على الفعل وعطفت التخير أيضاً على الإيه على الفعل فيقول قوله في جمع جمع التخير عطفاً على مدخول اقتضى مدخول اقتضى هنا والمفعول اقتضى فعلا اقتضى الفعل اقتضى الترك اقتضى التخير فيقول لا اقتضاء في التخير لان الاقتضاء طلب فلا لا ينبغي ان يقول او التخير وانما الاولى ان يقول ان خير الخطاب ان كان الخطاب مقتضيا او كان مخيرا هكذا فغير هذه العبارة ورأى انها اولى من قول جمع الجوامع قال وقولك كالاصل يعني كجمع الجوامع ملتزم وجدم اخصر من قول المنهاجي ومنع النقيض وقول وحدها قد قرر قال واذا ما قير وقولك كالاصل ملتزم وجزم اقصر من قول منهج منع النقيض وقول وحدها قد قرر اي انه قد عرف مما ذكر حد كل من اقسام الخطأ اذا هذه التغييرات التي غيرها في البيت الاول ثم البيت الثاني قال فيه او سببا او مانعا شرطا بدأ قال والتعبير في النظم بأو أحسن من تعبير أصله بالواو الواو إذ المراد التقسيم أنت تلاحظ أن التعبير في جمع الجوامع وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها قال سببا وشرطا ومانعا وهذه الواو الأصل أنها لمطلق الجمع وقد يراد بها التقسيم يعني يراد بها معنى او فقال انا لما قلت او سببا او مانعا شرطا عبرت باو والتعبير باو اولى من التعبير بالواو اين التعبير باو في عطف شرط شرطا على سببا او سببا او مانعا شرطا الاصل ان يقول او سببا او مانعا او شرطا لكنه حذف هذا لضرورة النظم ويجوز هذا يجوز أن تحذفها حرف العطف عند الضرورة وهذا جائز في النثر ضرورة وجائز في الشعر كثيرا من غير الضرورة إذن كأنه قال أو سببا أو مانعا أو شرقا بدأ فالوضع أو الصحيح أو صحيحا أو فاسدا قال أو إذا صحة أو فاسدا يعني أو صحيحا أو فاسدا لأن ذا بمعنى صاحب يعني صاحب صحة فتؤول بالمشتق ويكون المعنى أو صحيحا أو فاسدا فقد ذكرها بأو وهي أولى من ذكرها بالواو وهذا فيه كلام لشراح جمع الجوامع لماذا عبر بالواوي وكان, وكان الأولى هل الأولى أن يعبر بأو أو أن يعبر بالواو قال المحل رحمه الله وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا قال المحل الواو للتقسيم وهي فيه أجود من أو كما قاله ابن مالك وحذف ما قدرته كما عبر به المختصر أي كون شيء العلم به معنى إلى أخر يقول الواو للتقسيم وهي فيه أجود من أو يعني هو يقول إن عبارة جمع الجوامع بالواو أولى من أن يعبر بأول أن الواو في التقسيم أولى من أو هكذا قال اعترضه الناصر كما قال العطار في الحاشية فقال جعلها للتقسيم يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما إلى هذه الأقسام وأن الوضع هو خطاب الوارد بذلك ولقفاء في بطلانه إذ الوارد بكون الشيء أحدها وضع وإن لم يرد غيره فالصواب بشهادة الذوق أن الواو بمعنى أو فليتأمل وعلى كل حال، قولوا وهي فيه أجرد من أو، يعني لأنها للجمع في الحكم، فهي أنثب بجمع الحكم في إفراد المقسم وهو هنا الشيء المقدر بخلاف أو، فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء، فقد توهم فقد توهم أن المراد واحد منها فقط وهذا في تقسيم الكل إلى جزئياته إلى آخر كلامه، وقد نقرأ عن الشيخ زكريا الأمصار، وإنما قال أجرد لأن لأو مناسبة بالنسبة لخصوص الأقسام لثقتها الامتصال الحقيقي بين بعضها. مع بعض المفضي عدمه المفضي عدمه إلى فساد التقسيم، فظهر أن أجدية الواوي نظرا إلى المقسم مع الأقسام، وأنه متحقق في جميعها، وأن في الواوي جودة أيضا بالنظر لحال الأقسام بعضها مع بعض، حتى لو لوحظ هذا بخصوصي كانت هي أجدد من الواوي كما لا يخف. يعني إذا فتكون أو أجدد من وجه والواوي أجدد من وجهه، وحينئذ لا يكون الاعتراض أو لتغيير السيط. مبررا قويا ولا يكون هذا أجود من قولي جمع الجوامع وإن ورد سببا وشرطا ومانعا طيب قول وإن ورد سببا أو مانعا في جمع الجوامع نص على أن على أن السبب يكون مفعولا لفعل محذوف ويكون هو ورد في جمع الجامعة قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزا فواجب أو لا فندب أو جزم إلى آخر قال أو سببا أو مانعا شرطا بدأ فما الذي نصب سببا ولم يصرح بالفعل فما الذي نصب سببا أو سببا سببا دي منصوبة لماذا نقدر لها فعلا من فعل الذي نقدره هل نقول اقتضى الخطاب سببا لا اقتضاء في السبب ولذلك لا نقدر اقتضى ولكن نقول كما قال في جمع الجمع ورد او ورد سببا او مانعا او شرطا بدأ. ويكون بدى هذا فعل بدى هو يعني والجملة الفعلية في محل نعت تكون في محل نصب نعت لقوله سببا الى اخره او ان نقول او كان الخطاب سببا ويكون خبرا لكن حذف كان واسمها في مثل هذا قليل حذف كان مع اسمها في مثل هذا التركيب قليل فالاولى ان نقدره مفعولا لفعل محذوف لا ان نقدره خبرا لكان المحذوفه مع اسمها وان جاز ذلك لكنه بخل طيب هذا التقسيم الذي ذكره الصيوطي بقوله ورد سببا او مانعا او شرطا اللي قوله يعني او سببا او مانعا شرطا بدأ في الوضع اي فهو الوضع أي فهو خطاب الوضع يعني يكون الوضع خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو فهو الوضع والفاء وان كان انقدرنا ان وراء ان ورد انقدرنا قدرنا ان شرطيه التي حذفت مع فعل الشرط فإنه يبت... فإن الفات تكون في جواب الشرط وإلا فهي زائدة وعلى كل حال فهذا تقسيم للحكم الوضعي والحكم الوضعي اتفق العلماء على أن منه السبب والشرط والمانع ثم بعد ذلك المشهور عند العلماء أن منه أيضا الصحة والفساد فهذه خمسة ولا تذكر السيوط هنا. يعني تفق عليها جمهور العلماء السبب والشرط والمانع والصحة والفساد بقي الأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخص فهذه اختلف العلماء هل تكون من خطاب الوضع أو لا فيه خلاف بين العلماء كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله طيب خطاب الوضع بينه وبين خطاب التكليف وبين خطاب التكليفي فروق يفترقان من وجوه قال الزركش رحمه الله خطاب الشرع الشرعي سماه أحدوما خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباح ومتعلق الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهية والإباحة لأن لوض التكليف يدل عليه إلى آخره قال الثاني خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه يعني وسمه خطاب الوضع لماذا لأن الله تعالى وضع هذه الأحكام ما معنى وضع هذه الأحكام يعني جعل هذه الاحكام اذا وجدت وجد الحكم التكليفي او انتفى الحكم التكليفي يعني السبب اذا وجد وجد المسبب كذلك الشرط والمانع اذا وجد انتفى الممنوع وحينئذ نقول ان هذه الاحكام وضعية يعني وضعها الله تعالى وضعها الشارع يعني بعض الناس يستشكل بارئ الرأي أو في اذا سمع كلمة احكام وضعية عنده اشكال انها مشتركة مع الاحكام الوضعية التي هي مخالبة لحكم الشرع يعني فيما يتعلق بالمحاكم مثلا في مثل بلادنا ومعظم البلاد يحكم فيها الناس بالقوانين الوضعية هكذا يعبرون قوانين الوضعية طيب القوانين الوضعية يعني وضعها من البشر فربما تشكل بعضهم الحكم الوضعي عند الاصوليين يقول ايه الحكم الوضعي؟ الوضعية يحصل عنده الكباس لا نقول الحكم الوضعي من الذي وضعه الله عز وجل هو الذي وضعه هذا في أحكام شرعية وهذا نحن نقسم الخطاب إلى خطاب الشرعي حكم الله تعالى ينقسم إلى تكليفين وضعي خطاب الشرعي ينقسم إلى خطاب بتكليف خطاب وضعي إذا نحن نقسم خطاب الله تعالى قسم خطاب الشرعي فلا يكون الشيء سببا إلا من من الشرع ولا يكون شرطا إلا من الشرع ولا يكون مانعا إلا من الشرع إلى آخره هذه أحكام لا تثبت إلا بدليل شرعي إذا ما معنى موضوعة يعني وضعت لتدل أو لنخبر بها بأحكام شرعية تكلفية ولهذا تسمى إخبارا أيضا يعني تسمى وضعا وتسمى إخبارا لماذا لأنها إذا رأيتها كأنها تخبرك إذا غابت الشمس فكانك مخبر بأن وقت المغرب دخل وأن وقت فطر الصائم دخل إذا زالت الشمس فكانك أخبرت بأن وقت الظهر دخل واجبت صلاة الظهر إذا وجد الحيض فكان المرأة أخبرت أن الصلاة ممنوعة لأن الحيض مانع من وجوب الصلاة وهكذا فهي إخبارات وهي أيضا أحكام وضعية إذن خطاب الوضع الذي أخبرنا أن الله وضعه ويسمى خطاب الإخبار يعني الله تعالى هو الذي وضعه كذا يعبر الأصليون وضع يعني وضعه الله تعالى ويسمى خطاب الإخبار وهو خمسة أيضا لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم وإن الحكم فهو السبب والعل والمقتضي وإن نافاه فالمانع وتاليه الشرط ثم الصحة ثم العزيمة وتقابل والرفصة إلى فيه فالأول يعني الأسباب أوقات الصلاة ونصاب الزكاة والثاني كالدين في الزكاة والقتل في الميراث والنجاسة في الصلاة والثالث كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة والرابع الحكم على الشيء بالصحة والفساد والبطلان والخامس كحل الميتة للمضطر وسنتكلم على جملة الأقسام في فصل فطاب الوقت تأتي هذه بالتفصيل إن شاء الله تعالى وشرح معناها بالتفصيل هذه هي الأحكام المشهورة السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وزاد الجليل من أصحابنا في كتاب الإعجاز والخرافي التقديرات جعلوا الأحكام الوضعية التقديرات وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس يعني إعطاء المعدوم حكم الموجود فالأول كالنجازات المعفو عنها تقدر في حكم المعدوم هذه نجاة ونقدرها إيه معدومة عفية عنها إذن هذا التقدير تقدير الموجود معدوما جعله خطابا وضعيه والثاني كالملك المقدور في قوله اعتق عبدك عني بكذا فيقدر له الملك حتى يثبت ولاء العتق له ويقدر الملك في دية المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيها الارث وتقدير الملك قبيل الشهادة طيب المقصود بعد هذا ان نعرف ما الفرد بين الخطاب الوضع والخطاب التكليف نحن قلنا في المرة السابقة ب... ب... وذكرنا كلام القرافي والطوفي والمرداوي في التحبير أن خطاب الوضع قد يوجد ولا يوجد خطاب تكليف واجتمعان ولا يتصور انفراد خطاب الايه؟ التكليف يعني يمكن كان يوجد خطاب تكليفي من غير أن يكون هناك خطاب وضعي لأنه ما من شيء كلفنا به إلا وإيه له سبب أو شرط أو مانع إلى آخر إذن فيكون على هذا خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عم إبا مطلقا ولا عام عم وجهه لا عموم مطلق ليه لأن العموم والخصوص المطلق معناه أن الخاص متى وجد فلابد أن يوجد العام وإذا وجد العام فلا يلزم وجوده الخاص يعني العام يوجد ولا ولا يوجد كل جزء من أجزائه أو كل قرض من أفراده بخلاف العموم والخصوص الوجه يجتمعان في وجه وانفرد كل منهما من وجه يعني هناك مادة التقاء هناك مادتان للانفراد مادة لهذه ومادة لتلك أما العموم والخصوص المطلق فالانفراد يكون في جاة العام فقط وأما الخاص فلا يمكن أن ينفرد إذن إذا قلنا لا يوجد حكم تكليفي إلا وهناك حكم وضعي فأي يوم أعم الوضع وأعم ماذا؟ مطلقا متى تصورت وجود خطاب وضعي من غير تكليف وتكليف من غير وضعي فلك أن تقول بينهما عموم وخصوص وجيد وهذا خلاف الظاهر وقد ذهب إليه القرافي في الفروق إلا أنه بعد ذلك قال أنه لا يتصور انفراد خطاب التكليف وهو كما قال كما قال المرداوي وطوف قال وهو أشبه بالصواب إذن هناك فروق بين الخطابين قال الزركشي ويختلقان من وجوده تركوا الخطاب تكليف الخطاب الوضعي من وجوده خطاب التكليف هو الحكم التكليفي الأحكام الخمسة المشهورة وتسمى أيضا, يسمى أيضا الخطاب اللفظي والخطاب الوضعي يسمى خطاب الإخبار لماذا؟ لأنك تخبر به عن وجود حب ووضعي لأن الله تعالى وضعه والثاني خطاب تكليفي لأنك مكلف فيه أو خطاب اللفظي لأن فيه إيه؟ افعل ولا تفعل وأبحت لك كذا فيقولوا من قبيل الألفاظ وافترقان من وجوه أحدها أن التكليفية لا يتعلق إلا بفعل المكلف لا يتعلق إلا بفعل المكلف ولهذا احنا قلنا إن الخطاب التكليفي يشترط فيه شروط التكليف ومتى رأيت أننا أوجبنا على غير المكلف شيئا فإنه من قبيل إيه خطاب الوضع إذن عرفنا الآن أن الخطاب التكليفي يتعلق بفعل المكلف والوضع يتعلق بفعل غير المكلف يتعلق بفعل غير المكلف ضيفين هل هذا بمعنى دائما يتعلق بفعل غير المكلف يعني لا يكون إلا متعلقا بفعل غير المكلف ها لا ولا غالبا حتى ولكن قصده أنه يتعلق بما لا يتعلق به خطاب التكليف. يعني ذكره في مقابل خطاب التكليف وإلا فخطاب الوضع يتعلق بالمكلف أيضا لأن كل من أكلف شيئا وجب عليه ضمانه سواء كان عاقلا أو غير عاقل مكلفا أو غير مكلف إذن الأمر ليس فيه تخصيص بغير المكلف ولكن ذكره لأنه هو الذي يترق فيه خطاب الوضع عن خطاب التكليف إذن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف والوضع يتعلق بالمكلف وغير المكلف فلو أتلفت الدابة أو الصبي شيئا ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي ضمن صاحب الدابة والولي في مال الصبي لأن هذا من قبل خطاب الوضع الثاني أن التكليفية لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضعي ولهذا أنت غير مكلف مثلا بإزالة الشمس أو بغروب الشمس أو بطلوع الشمس وإنما هذا من فعل الله تعالى لكن إذا وجد يوجد الحكم التكليفي ولهذا لو قتل خطا وجبت الديه على العاقلة وان لم يكن القتل مكتسبا له إذا قال قائل الذي قتل فلان فلماذا يجب على عاقلته أن يدفعوا الديه لم يفعلوا شيئا نقول هذا من قبيل ايه تطاب الوضع فوجوب الديه يعني انظر باب التكليفي استحاله التكليف بفعل الغير بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمته الثالث أن الوضعية خاصه بما رتب الحكم فيه على وصف أو حكمة إن جوازنا التعليل بها فلا يجب في الأحكام المرسلة الغير المضافة إلى أوصاف ولا في الأحكام التعبدية التي لا يعقل معناه ولهذا لو أحرم ثم جن ثم قتل صيدا لا يجب الجزاء في مالي على الأصح الرابع أن خطاب التكليف هو الأصل وخطاب الوضع على خلافه ليه خطاب الوضع على خلاف الأصل؟ الأصل أن يقول الشارع أو جبت عليكم أو حرمت عليكم أو أبحت لكم أو نحو ذلك وأما أن يقول إذا ذنيت فقد وجب عليك الحد وإذا حضتي فقد منعت من الصلاة وإذا حال الحول بعد ملك النصاب فهذا شرط وجوب الزكاة هذا ليس أصلا في خطاب الله تعالى أصلا الله تعالى يخاطب الإنسان ويقول افعل كذا أو لا تفعل أو أبحت نحو ذلك هذا هو الأصل أما أنك تنظر فإذا, أن... فإذا السبب موجود فتقول إذا المسبب يوجد أو المانع موجود فيكون الشيء ممنوعا إلى آخره هذا خلاف الأصل فالاصل أن يقول الشارع أو عليكم أو حرمت أما جعله الزنا والسرقة علما على الرجم والقاطع فبخلاف الأصل لماذا؟ ليه خلاف الأصل؟ الأصل أن الأحكام تأخذ من النصوص هذا الإنسان يتعلق به كذا يعني إذا فعلت كذا وجب افعل كذا افعل لا تفعل هذا الخطاب لكن يتعذر أن يخاطب الله تعالى يعني لا يتعذر معنا السحيل ولكن لانقطاع الوحي يعني لا يستحيل على الله تعالى شيء ولكن من هذا ولكن لا يستحيل الله تعالى شيء من هذا الشيء ومن هذا الخطاب ولكن الوحي انقطع وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك وحي فلن يقول الله تعالى لأحد افعل أو لا تفعل أو واجب عليك أن تصلي أو حرم عليك أن تصلي لوجود الحيض مثلا إلى آخره لكن الله تعالى جعل هناك أمورا موضوعة هكذا إذا وجدت عرفنا حكم الله في هذه الأمور وهذا يضمن استمرارية الشريعة يعني وإن كانت زنة مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل ويشهد على نفسه بالزنة فيرجم أو الظهار مثلا نعرف حكمه من حادثة أوس بن الصامت إلى آخره لكن بعد ذلك نقول كلما وجدت كلمة الظهار وجد وجوب الكفار إذن هذه الأشياء وضعت على خلاف الأصل فالأصل أن يكون الخطاب متعلقا بكل حادثة لكن هذا امتنع بعد انقطاع الوحي فيكون خطاب الوضع على خلاف الأصل قال نعم خطاب الوضع يستلزم خطابا لفظي لأنه إنما يعلم به كقوله على قم الصلاة لدلو الشمس الآية ونحوه من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب اللفظ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كما لو قال لا يتوضأ إلا من لا يتوضأ إلا من الحدث فإن هذا خطاب نفظي يعقل تجرده عن سبب وضع أو غيره ويعلم مما ذكرناه أنه يقدم الحكم التكليفي على الوضعي عند التعارض لأن إذا قلنا الأصل خطاب التكليفي فالأصل عند التعارض أن يكون هذا الخطاب تكليفيا لا وضعيا لأنه الأصل ومنهم من يقدم الوضعي لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن حكاه الآمري في باب التراضيح الخامس من الفروق أن الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه فيورث بالسبب ويطلق بالضرر وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين ولو أتلف النائم شيئا أو رمى إلى صيد فملكه في ملكه فأصاب إنسانا ضمنه وإن لم يعلم وتحل المرأة بعقد وليها عليها وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم إذن خطاب الوبع لا يشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم بخلاف الخطاب التكليفي كما عرفنا أن المكره وأن العاجز وأن الجاهل عندهم عذر اللهم صل على محمد. قالوا ويستثنى اللهم صل على محمد. ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة في أمران. أحدهما أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطئ في القتل لعدم العلم وحد الزنا لا يجب في الشبه لعدم العلم ولا من أقرها على الزنا لعدم القدرة على الامتناع. الثاني الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها يشرط فيها العلم والقدرة فلو تلفظ بنوض الناقل للملك وهو لا يعلم بمقتضاه لكونه أعجميا لم يلزمه مقتضاه لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى آخر كلامه ثم قال ما ذكرناه من تقسيم الخطاب إلى تكليفين ووضعين تابعناهم فيه وفيه نظر لأن مقصود خطاب الوبع الطلب كما بينا فالأحسن أن يقال خطاب الشرع إما لفظي أو وضعي أي ثابت بالألفاظ لفظ هو التكليف يعني أي ثابت بالألفاظ كقول أقيم الصلاة أو عند الأسباب كقوله إذا زالت الشمس وجبت الظهر فاللوظ أخبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها هذا ما يتعلق بالفرط بين الخطابين قال رحمه الله تعالى أو سببا أو مانعا شرطا بدأ في الوضع أو ذا صحة أو فاسدة طيب أو سببا أو مانعا شرطا بدأ في الوضع أو ذا صحة أو فاسدة بقي أن نعرف تفصيل هذه الأحكام أن نعرف ما معنى السبب وما معنى الشرط وما معنى المانع إلى آخرين وهذا سيأتي إن شاء الله له ذكر في كلام السيوطي فلا نذكره الآن لا نطلق به الآن حتى نأخذه في موضعه إن شاء الله تعالى ثم قال والفرض والواجب ذو ترادف. طيب بقي أن نعرف حقيقة خطاب الوضع قال الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف المسامع فحقيقه الخطاب المتعلق بافعال المكلفين الخطاب يعني خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخير احنا قلنا ان الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين بايه بالاقتضاء والتخير او الوضع فلو قلنا خطاب الله متعلق بافعال المكلفين لا بكذا ولا بكذا بقي الثالث هناك اقسام بالاقتضاء والتخير او الوضع الاقتضاء والتخير يشملهما قسم الأحكام التكليفية فاذا قلنا لا بالاقتضاء ولا بالتخيير بقي الايه الوضع <تصفيق> لا بالاكتباء والتخير سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيرا لنا وضعه الله تعالى في شرائعه يعني كأنه على يعني نعرف به حكمه التكليف فإن الأحكام غيب والفرق بينهما من حيث الحقيقة ان الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه ثببا او مانعا او شرطا وخطاب التكليف لطلب اداء ما تقرر بالاسباب والشروط والموانع وانه لا يتوقف الوضع على العلم والبلوغ الى اخر ما ذكره هو بالتفصيل في في البحر المحيط يبا هذا التعريف هو خطاب الله متعلق بافعال المكلفين خطاب الله تعالى لا بالاقتضاء ولا بالتخير اي بالوضع لكن هذا التعريف هناك ما هو اولى منه قال في التحبير خطاب الوضع ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه ما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه طيب ما في قوله مستفيد يعني ايه ها حكم استفيد او خبر استفيد انه في طب الاخبار احنا قلنا هذا لفظي اللي هو الخطاب التكليفي وهذا يسمى خطاب الوبع وخطاب الإخبار هو خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه قال وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقع بعد الخطاع الوحي حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية سمي بذلك يعني سمي وضعيا لأنه شيء وضعه في شرائعه من الذي وضعه؟ الله تعالى أي جعله دليلا وسببا وشرطا إذن وضع هكذا وضع اليدل إذن أي وضعه الله تعالى وليس وضعيا بالمعنى المذموم الذي يظن الناس وثانيا أيضا لا يعرف يعرفه لا يستفاد أن هذا سبب أو شرط أو مانع إلا من قبل الشرق يعني لا يجوز أن تقول هذا سبب أو هذا شرط أو هذا مانع إلا إذا كان الله تعالى قد جعله كذلك وهذا مهم في التوحيد يعني لما نقول في التوحيد عندما نتكلم على الشرك من الشرك الأصغر أن تجعل ما ليس بسبب سببا ما وجه ذلك ما وجهه الكلام في التشريع إذا قلنا في التشريع فلا شك أن هذا كذب على الشر وإذا جعل الإنسان نفسه مشرعا فهذا شرك أكبر لكن الكلام في الكونيات في الأمور الكونية <تصفيق> يتكلمونهم في الأمور الكونية مثلا لبس التميمة أو الوضع أو الخيط أو نحو ذلك هذه لم يجعلها الله تعالى أسبابا للشفاء فمن اعتقدها سببا فهذا قد وضع شيئا سببا ولم يضعه الله تعالى سببا كونيا يعني إذن لا يكون الشيء سببا لا شرعيا ولا كونيا إلا من قبل الشارع أو من قبل الخالق تبارك وتعالى فلا نقول هذا مثلا الوقت سبب لوجوب الصلاة الحدث سبب لوجوب الوضوء الحيض مانع من وجوب الصلاة إلى آخره شروط الطهارة شروط الصلاة وهكذا هذا كله يكون من الشر من جعل شيئا سببا أو شيئا شرطا أو شيئا مانعا من غير دليل شرعي فهذا كالذي قال هذا حلال وهذا حرام من غيره دليل شرعي سواء بسواء لا فرد كله من عند الله تعالى فالله هو الذي جعل هذا سببا والله تعالى هو الذي جعل هذا واجبا حراما وجعله شرطا وجعله مانعا إلى آخره إذن سمي بذلك لأنه وضعه هكذا وضعه الله تعالى في شرائعه أي جعله دليلا وسببا وشرطا لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعاله ليس من مقدور المكلف ولا إنسان يطالب بأنه يغيب الشمس او يزيل الشمس او نحو ذلك من حيث هو خطاب وضع ولذلك لا يشرط فيه العلم والقدرة في اكثر خطاب الوضع كالتوريث ونحوه على ما يأتي ويسمى خطاب الوضع والاخبار هكذا قال الطوفي وايضا سمعته من زركشي قال هذا الكلام اما معنى الوضع فهو فان الشرع وضع اي شرع وضع اي شرع شوف تفسير الطوفي فان الشرعة وضع اي شرع أموراً صميت أسباباً وشروطاً وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي شوف هذا الكلام المهم وضع أي شرع أموراً جعل هذه الأمور أو سماها أسباباً وشروطاً وموانع او يعني أسباباً وشروطاً وموانع تعرف عند وجودها يعني وجود هذه أحكام الشرع من إثبات أو نفي إيه المتعلق بالإثبات؟ السبب والشرط ما المتعلق بالنفس المانع فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي لوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط وأما معنى الإخبار وهذا سمي وضعيا من هذه الجهة لأن الله وضعه أي شرعه وأما أنه إخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائه لكن هل هذا الإخبار باللصب؟ يعني إذا غابت الشمس فصلوا إذا وجد الحيض فلا تصلي المرأة لا وإنما هذا إيه؟ بالوضع بخلاف الأحكام التكليفية فأحكام باللفظ افعل ولا تفعل هذا هو الفرق عند وجود أخبرنا بوجود أحكامي وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها كأنه قال كأنه قال ومن يقلش وإنما إيه كأنه قال فليس لفظية لهذا لم نقل فيه لفظ كأنه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني قد أوجدت عليكم أداء الزكاة وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى الثوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة وكذا الكلام في القصاص والسرقات والزنة وغيرها بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكسه وقال ابن العراقي والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع في طلب يعني فيه ايه اقتضاء بخلاف الأول فلا, فلا اقتضاء فيه وقال الطوفي خطاب الوضع يستلزم خطاب التكليف لأنه إنما يعلم به كقولي تعالى والسارق والسليقة فقتلوا ايديهما الزانية والزاني فجلو كل واحد منهما من بدل دينه فقتلوه ونحن ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعيه بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كما لو قال الشارع توضأ لا عن حدث فان هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره وقال الصواب في القسمة يعني وقال خطاب الشرعي لفظي أو وضعي هذا كامل قال الزركشي وأصله للطوف وكان ينبغي أن ينسبه إليه أي أنه إما ثابت بالألفاظ نحو أقيم الصلاة يبدأ خصد تكليف لفظي أو عند الأسباب ونحوها كقوله إذا زالت الشمس واجبت عليكم الظهر فاللفظ أثبت وجوب الصلاة والوضع عين وقت وجوبها وبهذا نكون قد مررنا على المهم من هذه المسائل ونقف عند أقسام خطاب الوضع وليكن هذا بإذن الله تعالى في محله في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في الاصول نتكلم على الفرق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة خلافا لجمهور العلماء الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين